بسم الله الرحمن الرحيم حامد والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 بما ضرب للرحمن مثل ظل وجهه مسودوه وهو كريم أو من ينشأ في العيلة وهو في الخصام غيره بي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم تتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 أريهم مختذلون، وكذلك ما أوصلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إلا قال مترفوها إننا وجدنا آباء. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمع ولو لا أن يكون الناس ت وَعذَةَ لِمَن لِمَ يكُر بِرَّأ مانِ مِنْ فِضَّةٍ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم تقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَحْشُعْ عِنْدَ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ يُقَنِّطْهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَفُضُّنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَجُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيْ تَبَيَّنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِأَسَى الْقَرِيلِ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 آلية يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرحون وملئه فقال إني رسول رب العالمين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 وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمرتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم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 أَمْ أنا خير من هذا الذي هو مجن و لا يكذب بي فلو لا ألقى عليه أثورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين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 ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عذوب مبين. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَاءَ تكون ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينه فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم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 يطاف عليه بصعاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيب وأنتم فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَأْمَنُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِئَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْقُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لا يفتّر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارثون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يأسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم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 تَتَاوَمُونَ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي وُعِدُوا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰه وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِذْ دَعُوُ الْمُسَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُجْعَلُونَ